رايح ووصيتك آني رايح ووصيتك آني انت بالطف بمكاني انت بالطف بمكاني يا, يا ثمرت علي. علي احذر ما يلي يا ثمرت علي. علي رايح ووصيتك آني يا ثمره علي هم <تصفح> يا لي تستعجل يا علي هم يا لي لخادم الحسين الشاعر احمد الذهبي عايش <تصفح> رمن جنازتي شيع وغايقني كم سهم يضرب وغاي ازتي شيع وغاب معايا يگني كَم سهم يضرب وغاب وط ما ان لاردت يدفن وغاب وط ما ان لاردت يدفن وغاب في كره دنه بيتي يشوف وغاب مني من بعد المنيه راح اخلي لك وصيه يا ابني من بعدك الـ... راح اخلي لك وصيه ايه احفظها لي احفظ, أحفظ معايا لي ها ها احفظها لي شباب احفظها لي رايق صوتك لا يحوصدكاني انت بالخوف ماكاني وماكاني يا عمر علي عمر علي الخوف مايلي يا عمامك حملت بعين الهو اتجاه اتطف مشت خواف الهوم لو عمامك حملت ضعين الغوم باتجاه اتطف مشت خواف الهوم كونك اول من ركب محام الهوم كونك اول من ركب محام الهوم ويب مشاعر والدك kaba dil ho ishtire bruhuk amamak lo talab jamme ke amamak ha ishtire bruhuk amamak la lo talab jamme ke amamak utjaw bali aqdur ma ya li ha ha utjaw bali علي يا هوصل هلا علي انت بالقفوه يا علي يا قمرت علي خد ما يديني قمرت علي خد ما يديني ساف رمحتاج صبر تعبيها ما شاء الله بدي اروح لك Fremi htaj sa bor T'arbi Ha Mu Misil baqis sa far Anadri Ha Mu Misil baqis sa far Anadri Ha Di ana bishloni L'Gumar Yua Asi Ha Ha Di ana bishloni L'Gumar Yua Asi Asi Asi Asi Di ana bishloni يلولد يلولد يا الولد تبعريها اي كي امك يا ولد تبعريها اي كونك تجازي ربع وين تتعرف يا ضناها كونك تجازي ربع اي وين تتعب يا ضناها ما عاد هوا لي Zotek! Back from my L.A. Reih, Ammi! ينزلونا لو وصلت والضعن ينزلونا والمخيم البنوا يقسمونا والمخيم البنوا يقسمونا اي الشقم حسن يشوفونا ابنكون الشقم حسن يشوفونا مو صغير مو صغير يا مصير ويا زلم يحسبونا مصير ويا زلم يحسبونا انتجلهم جاي يا شعرك وتشرب شوم المعاريف يجلهم جايه شا وكسر كل معال الجنتين تجلهم جايه شا وكسر كل معال خد مني هلي احفظ ما يديني خد مني هلي احفظ ما يديني رايه قبل العرش جايا ما لا حجا لك قبل العرش وجيا ما جيل هما نزفتي على الحامه جيل هما نزفتي على الحامه جيل هما نادمه على رسومه شايف محله نادمه على رسومه لا ما حلو على التراب لفنا عاشق ومن ذوري خاطب من جميلات الحرايب عاشق ومن ذوري خاطب men jamilat al haraib ma mghtli ahfaz ma yali ma mghtli hala hala تضويلا تضويلا مين يعوج الطف قمر تضويلا يا ليل من كل العمر ترى الليل يا ليل من كل العمر يا ليل الكل الكل يا ليل من كل العمر يا ليل اي لا شفت عمك تعب تشد حيله يا حسين لا شفت عمك تعب تشد حيله فاهر لمن ينحني تتجيله فاهر لمن ينحني تتجيله ايكون اشوفك من تقاديل مثل ما تعرف تجامل Shufak menti qatil Mithli maja ufti jami Chasmak yipti li Ra'fod maiali Chasmak yipti li Ra'fod maiali Ra'ih, ra'ih, nashmi Ra'ih, uvasit aqani وغامن والمثلك عيلك اغلى من الخصم يا شنع نعلك يا ابني ويوم الوغين والمثلك عيلك اغلى من الخصم يا شنع نعلك قادر لما تنذبح تصيح اهلك قادر لما تنذبح تصيح اهلك يا الحسن بعد قتلك و لك احضر يا الحسن بعد قتلك الجسد عمك يحمل وخامه المحظومه امله ويل جسد عمك يحمل وخامه المحظومه رمله قد امتلئ ma sha allah yam temtili ray harah